ولا تفسدو ا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه ا خوفا وطمعا إن سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى علَّكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوح ا إلى قومه فقال يا قوم أ م ي ن و َ ب َ ل غ ك ُ م ر س َ ا ل ا ت ِ ر َ ب ّ ي و َ أ ن ص ح ل َ ك م و َ أ ع ل َ م ُ م ن َ اللَّهِ م ا ن ا ت َ ع ل َ م ُ أ َ و ع ج ب َ ت ُ م أ َ ن ج ا ء ك ُ م ذ ك ر ُ م ِ ن ر ب ِّ ك ُ م ع ل ى ر َ ج ل م ِ ن ك ُ م ل ي ن ذ ِ ر َ ك م ل ي ن ذ ِ ر ك ُ م و َ ل ت َ ت َّ ق ُ و ا و َ ل ع ل م ك ذ ب و ُ فأنجيناه والذين معه في الفلك وأهرونا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أفل ا تقول قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إن ا ل ن ر ا ك في سفاهته وإن لناضنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ي ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسال ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم ل ي ُ ذ ه ر ك م وذكروا ا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ف َ ا ت ك ُّ و ا آ ل َ ا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِدْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ و َ ن َ ذ َ ر َ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا ؤ ُ ن َ ا ف َ أ ت ْ ن َ ا بِمَا ت َ ع د ُ ن َ ا ف َ أ ت ْ ن َ ا بِمَا ت َ ع د ُ ن َ ا إ ِ ن ك ُ ن ت َ مِنَ الصَّادِقِينَ قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن ر َ ب ِّ ك ُ م ْ ر ِ ج ْ س ٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا س ََّ ي ت ُ م ُ و ه َ ا أ َ ن ت ُ م ْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن ْ سُلْطَانٍ فانتظرو إن معكم من ا ل م ت ِ ر ي ن فأنجناه ي والذين معه ب ر ح م ٍ منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا